وَمَا يَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَوَمَا عَقْبَ أينما كُنَّ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 الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله الثماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلُّ وَعْدِ اللَّهِ حُسْنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَغْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار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 يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ ادْخُلُوا الَّذِينَ آمَنُوا نُظِرَ غَنًى أَن قُتِلْتُمْ بِاسْمِ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا فالتمسوا نورا فضرب بينهم فضرب بينهم بسورة له باب باطن في الرحمة وآخره من قبله العذاب. وَلَكِنَّكُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وضرتكم الأمان حتى جاء أَلَمْ يَأْنِ للذين آمَنُوا أن تخشع قلوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يكون وَلَا يكونوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ منهم فَاسِقُونَ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 إِنَّ المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أَجْرٌ كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدقون والشهداء عند رب لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكلبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 فار نباته ثم يهيج فتراه مصطرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومرفهات من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا مدرسة الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنات عرضها كعرض السماء والأرض. وعدت للذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من والله إِنَّ ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما والله لا يحب كل مختان فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَأَنْتِ الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد وَأَزَلْنَا الْحَديدَ فِي جِبَّةٍ شَدِيدُ وَمَا نَافِعُ لِلْنَاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَصُرُّ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزيز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِذْ وَجَعَلْنَا فيه من نبوة والكتاب فمنهم مهتد فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه وَآتَيْنَا الْعِيسَى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه الْقُدُسِ ۗ أَفَمَن ابتدعوها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 ری آیتی ہا ويجعل لكم نورا يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله وفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء فضل الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ